أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب على نفر برسه الرحمه انه من عمل بدر love قد ضللت إذا يقص الحق وهو خير الفاصلين <تصفيق> قل إني قل می يَنْقُصُ الحق يقص الحق وهو خير والله هو أعلم بلا لا مه، ولا حببت في ظلمت الأرض ولا رطب ولا. Oh old... مَا يُذَعُثُكُمْ فِي الَّذِي ما إليه ويرسل عليكم حفظة حتى إذا أخذكم الموت الله مولاهم الحق ألا له الحق وهو أسرع الحاسب مممم bon. بوم والسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلم لتدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجالا منها ولی قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياعا ويذيق بعضكم بأس سبقهم ونظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُهُ وَهُوَ رَحِيمٌ قُلْ لَسْتُ بِعَلَيْكُمْ بِوَاقٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيمُ